شبكة مزامير آل داود تقدم Quan E Deus seiro a نادى ربه نداءا خفيا قال ربي اني وهن العظم مني واشتعل الراس شيبا واشتعل الراس شيبا ولم اكن بدعاءك ربي شفيها وانني خفت الموتى من ورائي وكانت الرؤيا عاقره فأبني من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب وجعله رب رضيا يا زكريا إلا نمشرك بذلال اسمه يحيا لم نجعله من قبل سميا قال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 بحر بطرة وعشيا يا يحيا قل الكتاب بقوة وآتيناه الحق <تصفيق> صبيا وحلاهم وَنَزَّلَ مِنْ دُونِ حِجَابٍ فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحًا فَتَمَثَّلَ لها بَشَرًا سويا قالت ثم ما يكون له غنم ولم يمسسني بشر ولم أكن بغيا قال كذلك قال ربك هو عدني هينون ولنجعله انت مما سعه منا وكان امره مقضيا فحملت فندبذت فيه مكلا قصيا فاجاء امر مخاض الى جذع نخله قال يا ليتني مت قبلا ماذا وكنت نسيا منسيا ف اشْتَئِيكِ إِسْرَايِيلُ وَهَزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطُ عَلَيْكِ رُطباً جَنِيّاً فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنَاكِ فَإِنَّ مَا تَغَنَّمَ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فلن أكلم اليوم تَسْبِيحُ <تصفيق> قَوْمٍ تَحْمِلُ قَالُوا يَا مَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا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 وابرص يوم يئتوننا لكن الظالمون اليوم في ظلمات مبين وانذرهم يوم الحسره اذ غضى الامر وهم في غفله وهم في غفله لأهدك صراطا سويا يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاكم من الرحمن فتكون للشيطان يا ربي انما كان لي حفي واعتز إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا وناديناه من جانب الطول الأيمن وطربناه نجيا ورهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا كان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا واذكر في الكتاب me